اِتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَسَارَةٍ مِّنْ عِندِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ وَهُم عَن دُعَائِهِم غافلون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 التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاك وأصلح لي, وأصلح لي في ذريتي إني تبئت إليك وإني من المسلمين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 ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا الا اساطير الاولي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 وَذكُرْ أَخعَادٍ إذْ أَن ذَرَ قَومَهُ بِالْأَحقَافِي وَقَدَ خَلَةٍ نُذُرُ مِن بَيْن يَدَيّ وَقَد خَلٍَ نُذُر مِنْ بَيْنِي يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه أََّدُ إَِّ اللهَّ إِي أَخَافُ عَيكُم عَذاابَ يَوْمِن ععَظِيم قالوا أَجِئْتَنَا لِتُفِيكَنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَوَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنا عنهم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 ادعوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزلا من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون